فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين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 يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره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 لا يأسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن ألقنه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقول أنها لا وما أظن ساعة قائمة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 من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟